قال والعلم معرفة المعلوم إيه كنا لو قال ادراك الشي على ما هو به لكان اولى كي لا يكون هناك دور ثم انه يعني العلم ينقسم الى تصور والى تصديق وكل منهما كل من التصور والتصديق الى ضروري والى نظري فالاقسام أربعة. الأقسام إيش؟ اربعة تصور نظري وتصور ضروري اثنان نعم. وتصديق نظري وتصديق ضروري صاروا اربعة فالاقسام اربعة فان كان ادراك معنى المفرد ان كان هذا العلم ادراك معنى المفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد في شوي اطمحه يمكن عندكم مني نعم فهو تصور كإدراك معنى زيد وإن كان إدراك وقوع نسبه فهو تصديق كإدراك وقوع في قولنا زيد قائم ادراك وقوع إيش القيام يعني وقوع القيام من زيد في قولنا زيد قائم وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت إدراك مفرد تصديق تصورا علم فزيد فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة تصور الموضوع الموضوع الذي يعني نقول عنه مبتلأ يعني الكلام الاول فعلم عندنا موضوع ومحمول مناطق يقولون موضوع ومحمول تصور الموضوع وهو زين وتصور المحمول وهو قائم وتصور النسبه بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع تعلق ايش القيام بزين تعلق المحمول بالموضوع وتصور وقوعها وتصور وقوعها تصور ايش وقوع هذه النسبة بين القيام وزين فالتصور الرابع يسمى تصديقا والثلاثة قبله شروط لا الثلاثة قبله شروط لا يعني لا يحصل عندنا هذا التصديق الا اذا حصلت تلك التصورات ان نتصور زيدا ما هو نتصور القيام ما هو نعم نتصور النسبه بين زيد والقيام ثم نتصور وقوع هذا القيام من زيد وهذا مذهب الحكماء يعني الفلاسفه والمناطقة ومذهب الامام ان التصديق هو التصورات الاربعه ومذهب الامام ان التصديق هو التصورات الاربعه فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الامام يعني مجموع هذه التصورات تسمى تصديقا بينما علمتنا بالحكماء ما سبق يسمى تصورات التصور الاخير هو الذي يقال له تصديق وتلك شروط لهذه التصديق الظاهر والله ما يعني هكذا ما هيك الرازي يعني الامام مين نعم هو مقصود الجويني يعني من أن لا كانت دول شعري ما نستطيع أن نجزم فهو لأنه في كل فن في إمام ما هيك فهنا يعني ما ما تيسر لي أن أعلم من هذا الإمام المراد هنا لعله يعني يتضح معنا أو نبحث عنه قال ومذهب الإمامي ان التصديق هو التصورات الاربعه فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركا ومركبا على مذهب الإمام، والمصنف ماش على مذهب الحكماء تصيب لانه هو قال انه تصور زيد هذا ادراك زيد تصور وادراكه قائم تصور ادراك النسبة بينهما تصور ادراك وقوع هذه النسبة نعم ادراك وقوع القيام من زيد فهذا هو التصديق إذا عبارة عن ايش يعني تصور واحد تصور واحد أو ادراك واحد وهو وقوع هذه النسبة فقط فإذا ليس هناك تصور او ادراك مبني على ادراكين آخر. تلك تصورات شروط بهذا الإدراك الذي يعتبر تصديقا بينما المركب يعني مجموعة هذه الإدراكات هي التي تعطينا التصديق مجموعة هذه الإدراكات هي التي تعطينا التصديق قال والمصنف ماشم على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين در ونسبة بتقدير مضاف في كلامه هو قال ايش ودرك نسبة إيه ما هو هذا المضاف نعم وهو وقوع يعني ايش ترك وقوع نسبة درك وقوعي نسبة ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك إيش يعني ما يشمل التعلم والتعليم أنت تريد أن تتعلم التصور والتصديق أو تريد أن تعلم التصديق والتصور التصور والتصديق فماذا تفعل؟ قال فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك فيقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا يعني حين تريد أن تتعلم ذلك تقول مثلا زي العالم مثلا الفرس آه كل هذه نعم إدراكات تدركها العالم تدرك كلمة العالم تدرك حادث تدرك إنسان تدرك حيوان تدرك ناطق تدرك مثلا الفرس وتدرك صاحب مثلا ثم بعد ذلك تدرك النسب بين هذه الأمور فماذا تفعل اولا تفعل التصديق تفعل التصور, التصور لأن التصديق لا يكون إلا بعد التصور أنت لا تستطيع أن تدرك النسبة بين الصهيل وبين الفرس وقوع هذه النسبة من الفرس إلا بعد أن تتصور ما هو الفرس وما هو الصهيل فهو من حيث الوضع من حيث الطبع من حيث الوجود متقدم التصور متقدم على التصديق فأيضا في الوضع يعني أثناء البحث أثناء العلم أثناء التعلم قال وهذا معنى قوله وقدم الاول البيت وقدم الاول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع ثم بين أن النظري من كل من التصور والتصديق محتاج للتامل والضروري عكسه وهو ما لا يحتاج الى ذلك الى التامل فالاقسام اربعه كما تقدم مثال التصور الضروري مثال التصور الضروري ادراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين ادراك هذا المعنى لا يحتاج الى نظر لا يحتاج الى تأمل الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى تأمل ومثال التصور النظري ادراك معنى الواحد نصف سدس الاثنين عشر الواحد نصف الاثنين ما بحاجة رأسا كل واحد وإيه مزبوط ما في شيء اما الواحد نعم ايش قال نصف سدوس الاثني عشر تبي حاجة لان تحسبها لان تحسبها الواحد نصف سدوس الاثني عشر ايه الاثني عشر سدوسها تقسيم على ستة بيطلع اثنين نصف واحد ايه والله مصبوط لكن ام قلت صح بعد ان نظرت وبعد ان تأملت ومثال التصديق الضروري ادراك وقوع النسبه في قولنا الواحد نصف الاثنين يعني إذا ادراك معنى الواحد نصف الاثنين فهذا ايش تصور ايش ضروري بينما ادراك وقوع هذه النسبه وقوع هذه النسبة بين الواحد وبين الاثنين وان نصف الاثنين نعم قال هذا ايش تصديق ضروري يعني أيضا لا يحتاج إلى نظر ومثال التصديق النظري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس اثني عشر يعني هناك في التصور هو إدراك المعنى فقط أما في التصديق إدراك وقوع هذه النسبة قال وَلِمَا تقرر علم حصار العلوم في التصورات والتصديقات العلوم كلها محصوره في ماذا في التصورات والتصديقات ولكل منهما مباد ومقاصد مباد يعني ايش مبادئ نعم. ومقاصد فمبادئ التصورات مبادئ التصورات الكليات الخمس مبادئ التصورات الكليات الخمس سوف يتكلم عنها يعني الآن يعطينا خلاصة عن الموضوعات التي سيتكلم عنها فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارح ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها كل ذلك سوف يأتي ومقاصدها القياس باقسامه فانحصر فن المنطق في هذه الابواب الاربعه يعني شوف ما هي الكليات الخمس والقول الشارح والقضايا واحكامها والقياس باقسامه هذه مباحث علم المنطق وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ انما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. إذا يعني هذا البحث بحث الدلالات والألفاظ ليس من صلب بحث المنطق أو فن المنطق، لكن نعم معرفة الكليات لا يمكن لا يكون إلا بمعرفة هذه. فصارت إيش مقدمات لها. الدماثلين. ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الابواب ثمانيه ومن عد معها يعني يكون ثلاثه ابواب والقياس خمسه ابواب تصبح ثمانيه ومن عد معها مبحث الالفاظ مستقلة كانت الابواب عنده تسعه ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرد بالقول الشارح المناطق اصطلحوا اصطلاح خاص على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرد لفظ طبعا لفظ قد لا يكون كلمة واحدة جملة متكاملة هذه الجملة المتكاملة تعطينا معنى مفرد تعطينا معنى شيء مفرد فاصطلحوا أن يسموها القول الشارح كما يسمي العلماء إيش ذلك تعريفا كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان يعني قولنا الحيوان, الحيوان ناطق قولنا حيوان ناطق هذا لفظ كل الجملة لفظ توصلنا بها الى معرفة معنى انسان ما هو قول الشارح هو الذي يأتي في جوابه ما هو في ذاته ما هو في ذاته انسان ما هو في ذاته حيوان ناطق اذا قولنا حيوان ناطق فهذا نسميه يسميه المناطق ايش القول لأنه توصل به إلى معنى مفرد وهو معنى إنسان وهذا معنى قوله وما به, إلى تصور وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح نعم قال واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة اي قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به الى النتيجة وهي العالم حادث اذا تصورنا ايش العالم متغير تصورنا كل متغير حادث توصلنا بهذا اللفظ إلى أي شيء إلى نتيجة وهي أن العالم حادث فهذا الكلام كله الذي توصلنا به إلى هذا هذه النتيجة وإلى هذا التصديق سمي ماذا حجه وهذا معنى قوله وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء ثم قال طبعا ما تعرض إلى إيه هو حين حين بين لك أقسامه ف يعني هذا صار تعريفا بال بالأنواع تعريف بالأنواع تعريف بالأفراد أحياناً يقال مثلا الإنسان هو زيد وعمر وخالد وبكر تعريف بالأنواع وليس تعريفاً بالماهيه نعم إيه؟ هو نفسه الحيا... القياس يعتبر اسمه حج عند المناطق الذي يسن... يعني الذي يسمونه القياس هو الحجه يعني ايه طبعا قياس لانه مبني من قضايا العالم متغير هذه قضيه وكل متغير حادث قضية ثانيه فالعالم حادث انت ماذا فعل هذا يسمونه قياسا ليس القياس كما هو عند الاصوليين الحاق فرع باصل الاتحاد بينهما بالوصف لا انما هذا هو القياس. يعني عند تنتقل من مقدمة من مقدمات إلى نتيجة يسمونه قياسا وهو في حد ذاته ما هو حجة أنت كيف تقيم الحجة على الآخرين بواسطة هذا القياس نعم. قال ثم قال أنواع الدلالات الوضعية قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وافقه يعني دلالة اللفظ على المعنى دلالة كاملة نعم على مجموعة المعنى يسمونها مطابقة دلالة اللفظ على مجموعة المعنى يسمونها مطابقه مثل دلاله حيوان ناطق على انسان يسمونها دلالات مطابقة دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمن دلالة إيش اللفظ على جزء المعنى يسمونها تضمن مثل كلمة حيوان وحدها أو كلمة إنسان أو كلمة ماطق وحدها بالنسبة لإنسان فكلمة حيوان تدل على شيء من الإنسان لكن لا تدل على كامل المعنى وكلمة ماطق تدل على شيء منه ولكن لا تدل على كامل المعنى ولذلك يسمونها دلاله تضمنيه وما لزم ما يلزم عن هذا المعنى دلالة اللفظ على معنى يلزم عنه ليست دلاله على كامل المعنى ولا على جزء المعنى وإنما على أمر يلزم عنه على أمر يلزم عنه مثل دلالة قولنا سقف على وجود الجدار قلنا سقف إيه؟ سقف معروف السقف ليس الجدار جزءا منه صح لكن انت مجرد ان تقول سقف ماذا تفهم تفهم انه يوجد جدران اذا قلت يوجد سقف ايه فمعنى ذلك يوجد جدران لانه لا يمكن ان يقوم السقف بدون جدران او بدون دعامات فهنا سواء الجدار او الدعامة نعم لفظ سقف لا يدل عليها دلاله مطابقه لأنها ليست من معنى ولا دلاله تضمن لأن الجدار او الدعامه ليست جزءا من المعنى وانما يلزم عن قولك سقف معنى ايش الجدار ان يوجد جدار فيسمونها في دلاله التزام يعني المعنى الذي يلزم عن هذا اللفظ قال وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم يعني تصور في العقل اقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية يعني ايش معنى انواع الدلالة الوضعية يعني اللفظية لان هذه المعاني وضعت لها هذه الالفاظ اما من قبل اصحاب اللغة واما من قبل اصحاب الاصطلاح أن المناطق وضعوا ألفاظ لللالة على معاني الصريون وضعوا ألفاظا ألفاظ للدلالة على معاني فقوله الوضعية يعني إيش اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ قال دلالة اللفظ دل على أن المراد بالوضعية اللفظية ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعيه يعني في الترجمه في العنوان قال الوضعيه ماذا يراد بالوضعية اللفظيه بدليل قوله في البين اللفظ وماذا يراد هنا بدلاله اللفظ دلاله الوضعيه بدليل قوله في الترجمه الوضعيه فكل لفظ بين المراد باللفظ الاخر قوله الوضعية بين المراد بدلالة اللفظ وقوله اللفظ بين المراد بقوله الوضعية. قال فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر. يعني كان ان يقول أنواع دلالة الوضعية اللفظية وأن يقول في البيت دلالة اللفظ الوضعية. نعم؟ يكون عندها الأمر واضح هذا يسمونه اكتفاء وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا أيضا نوع من الجناس يسمى احتباكا ويسمونه أيضا اكتفاء يعني هذا التصرف أن يحلف من كل من اللفظين ما ذكره في الآخر استغناء عما ذكره في الآخر يسمى احتباكا ويسمى ايش اكتفاء قال والدلالة فهم أمر من امر ايش معنى الدلالة فهم أمر من امر. يعني هذا الأمر يدلنا على هذا الأمر نفهم منه هذا الأمر فهذا معنى الدلالة أنت ترى مثلا سهما يشير هكذا، فتستدل بهذا السهم على شيء. قالت لك مثلا مسجد الغواص وحاطين سهم، فأنت تعلم أن طريق مسجد الغواص من هنا، من أين فهمت ذلك؟ آه من هذا السهم. ففهمنا من أمر أم... فهم أمر من أمر. كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء. حين نقول سماء. نفهم ماذا يتبادر الى ذهننا الجرم المعهود المعروف المعهود في ذهننا طبعا نقول الجرم ان الجرم ما له حجم ما له ما يشغل حيزا من الفراغ طبعا نحذر من طول الجرم الجرم يعني الجريمة فلفظ السماء يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا أنت فهمت الجرم المعهود من لفظ إيش؟ السماء إذا لفظ السماء دال والجرم المعهود مدلول كما فهمت من السهم نعم الطريق فالسهم دال والطريق مدلول والدلاله بحسب الدال ستة أقسام لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم يعني السماء أو غير لفظ كالدخان الدال على النار الناس بكلامهم العام عندنا يقولون لا دخان بلا نار يعني واحدنا نقول يا أخي عم يحكوا علي أنه أنا عم بأكل أموال الناس أنا كذا أنا كذا والله يا أخي يعني لا دخان بلا نار يعني لولا أنه شامي رحا يعني شايفين شيء يعني صار مثلا يضرب اين عم؟ الدخاني الدال على النار وكل منهما يعني اللفظ او غير اللفظ اما ان يكون دالا بالوضع يعني باستلاحي الناس باستلاحي الواضعين او بالطبع او بالعقل اما بالوضع او بالطبع او بالعقل ثلاثه نعم حسب الواضع ثلاثه اما بالعقل بالوضع او بالطبع او بالعقل وكل منهما نعم إما لفظ وإما غير لفظ اثنان في ثلاثة تصبح ستة قال مثال دلالة غير اللفظ الوضعية مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة يعني الآن أريد أن يأتينا بأمثلة على دلالة غير اللفظ بالوضع نعم وبالطبع والعقل وما إلى ذلك يعني أمثلة على الأقسام السته دلاله الاشاره على معنى نعم او لا افعلت كذا تعمل له براسه هكذا يعني يفهم ايش لا هذا ليس بلقب ليس براسه لا تحد كله ايه نعم وهكذا ودلاله نعم دلاله الاشاره على معنى نعم او لا ودلاله النقوش على الالفاظ تكتب مثلا هكذا زاي ويا وذال نقش بدل على لفظ وهو زيد ها ما هي زي. ومثال الطبيعيه دلاله غير اللفظ الطبيعيه دلاله الحمره على الخجل واحد تكلم معه بكلام احمر وجهه يحمر وجهه فتعلم أنه قد صار عنده شيء من الخجل ما تكلم اقلق والله أنا خجلت منك لا تاخذني نعم لكن احمر وجهه فذلك دليل على الخجل والصفرة على الوجل صار وجهه اصفر اين انشاءالله اصفر وجهك خاف تعب الزنامي فندل على الخوف ومثال العقلية دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا اي دلالة ايش عقلية يعني بواسطة العقل نستدل بهذا العالم على موجده والدخان على النار هذه الدلالة نعم ليست دلالة وضعية نعم ما في احد وضع الدخان لدلة على النار وليست طبعية ايضا وإنما هي عقلية يعني أنت بعقلك تفكر من أين هذا الدخان أكيد في هناك نار ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس أي دلالة إيش لفظية وضعية والإنسان على الحيوان الناطق ومثال الطبيعية طبعا وضعية لماذا؟ لأن أصحاب اللغة هم الذين وضعوا كلمة أسات الحيوان المفترس والمناطق هم الذين وضعوا كلمة إنسان في حيوان ناطق ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض دلالة الأنين على المرض هذه دلالة إيش؟ لفظ دلالة لنظية طبيعية في أنيم واح على الم بالصدر. دلالة الانين على المرض واح. <تصفيق> يعني في ايش? في الم بالصدر. فلفظ. هذا ايش? لفظ. لكنه بالطبع العقلية. دلالة كلام متكلم من وراء جدار على حياته. واحد عن يتكلم من وراء جدار نستدل على انه حي. والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ نسمع صراخ من بعيد نستدل على أن هناك مصيبة قد وقعت به وغوثا وكربا كذا نفهم أنه وقع به شيء قال والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية انه قال ايش دلالة اللفظ وقال الدلالة الوضعية فيعني في كلامه عن هذا النوع فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية باقسامها الثلاثة نعم اي غير اللفظية العقلية والطبعيه والعقلية الوضعية والطبيعية والعقلية وقولنا الوضعية مخرج لللفظية الطبيعية والعقلية لأن قالت إدلاء لللفظية الوضعية مخرج لللفظية الطبيعية والعقلية ثم هذه إدلاء أن يعني اللفظية الوضعية ثم هذه إدلاء ثلاثة اقسام مطابقية وتضمنيه والتزامية مطابقية نعم وربما قالوا تطابقية نعم وتضمنيه والتزامية فالأولى يعني ايش المطابقية او التطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له دلالة اللفظ على تمام ما وضع له على تمام المعنى الذي وضع له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق إذا نقول إنسان نعم يدلنا ذلك على حيوان ناطق يعني يتبادل إلى الذهن الحيوانية والناطقية والثانية يعني التضمنية دلالته على جزء المعنى في ضمنه كدلالته على الحيوان او الناطق في ضمن الحيوان الناطق يعني ايضا حين نقول انسان حين نقول إنسان الا يدلنا هذا اللفظ على معنى الحيوان يدلنا على معنى ويدلنا ايضا على معنى الناطقية فدلالته على كمال المعنى دلالة تطابقيه او مطابقية دلالته على كل من جزئي المعنى دلالة تضمنية لأن كل من هذين الجزئين متضمنون في المعنى فالناطق متضمن في الإنسان والحيوان متضمن في الإنسان قال والثالثة دلالة إيش؟ الالتزام التزاميه دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له دلالته على أمرين خارج عن المعنى لكن إيش لازم له كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه أه؟ على ما فيه يعني إيش على ما فيه أه؟ يعني قد يكون فيه إلا لا يستطيع الكتابه يتعلم الكتابة أو لا يستطيع إيش أن يتعلم لذلك ماذا قال قبول العلم يعني هو في الاصل الانسان عنده قابلية للعلم وعنده قابلية للكتابة قد لا يتحقق هذا في الوجود لامر اخر فانت مجرد ان تقول انسان يلزم عن ذلك انه قابل للعلم ويلزم عن ذلك انه قابل للكتابة اذا هل قابلية الإنسان للعلم جزء المعنى ليس جزء المعنى و... وإنما يلزم عن هذا المعنى كالمثال الذي ذكرته لك كلمة سقف ليس من معناها ولا جزء من معناها إيش؟ الجدار لكن يلزم عنها ذلك هذا المعنى ملازم لها قال وما... وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين نعم دلالة اللفظ على موافقه الى آخره وسميت الاولى دلالة المطابقة لماذا سميتموها مطابقة قال لمطابقة الفهم للوضع اللغوي الفهم الذي فهمته انت فهمت من كلمة انسان الحيوانية والناطقية فهذا الفهم طابق اصل الوضع فالاصل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى بكامله فطالما أنه أنك فهمته فصار لا مطابقا لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه حين قلنا أو سمعنا كلمة إنسان لم نفهم حيوانا فقط أو ناطقا فقط وإنما فهمنا حيوان ناطق الواضع في الاصل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فانت لم تنقص في فهمك شيئا من هذا المعنى ولذلك قد طابقت بفهمك الواضع قد طابقت بفهمك الواضع فلذلك سمي مطابقه والثانية دلالة تضمن سمي الدلالة تضمن قال لان الجزء في ضمن الكل إذا قلنا الآن زيد خارج بكر أليس ذلك يتضمن يد زيد ورأس زيد وبطن زيد وصدر زيد فالجزء متضمن في الكل الجزء متضمن في الكل ولذلك حين نقول إنسان يدلنا هذا اللفظ على حيوان ويدلنا على ناطق إذن يعني حين فهمنا من هذا اللفظ جزء المعنى كانت دلالة تضمنية لأن الكل يتضمن الجزء يعني سموها دلالة التزام والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم يعني الشيء الذي فهمته أنت من اللفظ خارج عن المعنى ليس هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ وليس هو جزءا من هذا المعنى لكن ايش ملازم له لا ينفك في الذهن عنه لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم ايش معنى لازم يعني لا ينفك عنه كما مثلنا حين نقول سقف ابدا لا بد هناك ايش شيء يرتفع عليه هذا السقف حين نقول انسان يلازم ذلك قابليته للعلم وقابليته للكتابه لذلك يقولوا احيانا ايش قابل للعلم بالقوة أو او متعلم بالقوة كاتب بالقوة ايش يعني بالقوة يعني لا بالفعل قد يكون بالفعل غير كاتب اي نعم سميع بالقوة يعني الاصل ان يكون سميعا قال وقوله ان بعقل التزم فهو التزام ان بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن لازما في الذهم سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة دائما إذا قلت أربعة فمعنى ذلك أنها زوج ها؟ يمكن أن تكون الأربعة فردا ها؟ لا يمكن ففي الخارج نعم هذه ملازمه حتى في الخارج يعني الزوجية ملازمة للأربعة في الذهن وفي تذالب ملازمة في الخارج ايش في الخارج؟ يعني في الواقع أم لا كلزوم البصري للعمى كلزوم البصري للعمى نعم هذا من حيث يعني في الخارج قد لا يلزم قد يكون ايش؟ يعني الأعمى ليس ببصيرا لكن في الذهن نعم الأصل أن يكون تصيرا، وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب، كسواء كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصوريين يعني عقلا قد يكون الغراب غير أسود. من حيث الواقع من حيث الواقع في الخارج لا نجد غرابا غير اسود مثلا لكن في الذهن ليس بشر كان يمكن ان يكون الغراب احمر ابيض نعم ابلى وهكذا نعم ايه يعني بالنسبة نجوز بالنسبة للشيخ ما شاف الا الاسود ايه نعم نعم انه هو الحقيقة كأنه يعني المراد هنا انه انت حين تقول اعمى فلان اعمى رأسا تخطر في ذهنك ايش البصر فبمجرد بمجرد ان تقول اعمى رأسا في الذهن كلمة الاعمى يلازمها ايش البصر نعم يعني الاصل في هذا الاعمى ان يكون بصيرا يعني كان قابلا للبصر لكن لعلة ما الان لا يبصر قال فالباء في قوله بعقل بمعنى في ان بعقل التزم يعني في العقل التزم في العقل يعني حصل التلازم في العقل وان لم يحصل التلازم في الخارج والمراد بالعقل الذهن أي القوه المدركه ما هو الذهن القوه المدركه يعني عند الإنسان طبعا هذه موجوده عند الإنسان قوه المدركه ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة مطابقة طالما في دلالة تضمنية إذن في دلالة مطابقية لماذا؟ لأنك تستدل باللفظ على جزء المعنى والجزء متضمن في الكل فطالما وجد دلالة تضمنيه وجد ايش دلالة مطابقية طالما وجد دلالة التزامية وجد دلالة مطابقية ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له يعني مثلا لو قلنا حجر حجر حجر ماذا يرزم عن ذلك كلمة حجر لها اجزاء حجر قلنا حجر لفظ حجر يدل على شيء ما في اصل الوضع فانت حين تقول حجر تفهم هذا المعنى فهما كاملا اذا في دلاله مطابقية هل يستلزم ان يكون هناك دلاله تضمونية لا لانه كلمة حجر لا تدل على جزء من أجزاء الحجر هل هناك لازم؟ ليس هناك لازم الحجر يمكن أن يكون على الأرض ويمكن أن يكون في يدك ويمكن أن يكون في الهواء لما ترمي به في النقلع. إذن كلمة حجر تدل على معنى دلالة كاملة فهي دلالة مطابقية لكن لا يستلزم أن يكون لها دلالة تضمنية ولا دلالة التزاميه كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام قد تجتمع مع دلالة الالتزام. يعني اولا قلنا إنه إذا قلنا تضمن أو التزام معنى ذلك هناك مطابقية. فحين يكون هناك دلالة مطابقية قد يجتمع معها في نفس الوقت دلالة إيش التضمن والالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني له لازم ذي. هو بحد ذاته مركب مثل الإنسان حيوان ناطق فهو مركب هذا اللفظ معناه مركب وبنفس الوقت له لازم ذهني وهو إيش القدرة على الكتابة أو القابلية الكتابة أو قابلية العلم فهنا اجتمع دلاله التضمن مع دلالة الالتزام في دلالة المطابقة. المطابقة وتنفرد دلالة التضمن يعني طبعا في دلالة مطابقة ودلالة تضمن فقط بدون ان يكون هناك دلالة التزام فيما اذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا المعنى مركب لكن ليس له لازم مثلا لو قلنا كتاب كلمة كتاب تدل على معنى هذا المعنى مركب يدل على مجموع الابحاث كتاب السلم في المنطق يدل على مجموع ايش الابحاث وبيدل في نفس الوقت على كل بحثين من مباحثه فدلالة اللفظ على كامل الكتاب مطابقية اه ودلالته على كل بحث من ابحاثه تضمنية لكن ليس هناك لازم في الذهن لهذا اللفظ وهنا انخردت دلالة التضمن عن دلاله الالتزام طبعا مع ايش وجود الدلاله المطابقية وتنفرد دلالة الالتزام دلالة الالتزام فيما اذا كان المعنى بسيطا يعني غير مركب طالما المعنى غير مركب دل اللفظ على كامل المعنى فهي دلالة مطابقية المعنى غير مركب اذا ما في دلاله تضمنيه نعم قال كالنقطة ولا لازم ذهني وله لازم ذهني في الذهن كلمة نقطة فيها لازم ذهني إنه عبارة عن إيش آه؟ آه شيء معين هي البدء بالخط مثلا المستقيم أو في الدائرة أو ما إلى ذلك إذا فيها لازم في الذهن وبنفس الوقت اللفظ دل على كامل المعنى لكن ليس هناك أجزاء ليدل عليها والله تعالى أعلم